أ ح سؤال ن الله هذا إليكم فيكم وبرك س نختم به هذا اللقاء يصلي ق و ل السائل في ا الجنازة ة ص ل ي ا ل إ م ا م وبينه وبين ا ل م أ م و م ي ن جدار يفصل بينهم وهم يسمعون صوته هل تصح هذه الصلاه ة نعم تصح ذ وإذا ه هم الصلاة الأولى عما الشاهدون كان وضع الجنازة وضع بموضع ي ح و ل بين المصلين وبين ذلك ا ل م و ض ع الجدار و ا ل ي و م يذهب ل ي ق ض ر بين يديه الجنازه ة الجنازة ب ي ويصلي عليها وهم يسمعون فالصلاه ص ح ي ح ة إ ن شاء الله الله إ ل ي ك م ابارك فيكم ف ض ي ل ة الشيخ صالح ب ن محمد ا ل ح ي د ا ن ع ض و ه ي ئ ة ك ب ا ر ا ل ع ل م ا ء بسم ا ا ل ل خ وجميعنا ة ا ه في مسجد الفرقان ب س ت ا ل مسويد وكذا غ ر ف ة ا ل ز ا د النبوي ن ش ك ر لكم ف ض ي ل ة الشيخ صالح هيكم الله و بارك الله فيكم